اتتما يا سعدو سنوى كالبعد عن دياري ك تضل فيك ذكري لا نبينا فيك والموتى فيك دنيا كروتنا والله اني سدك اهل المعاصي ك للنور لا نسى وللنور يا ابلا والله يا ناعوكا يا نصيح خليني فالنصح صدعاني ارجوك ارجوك حتى ما يساعدوا سلواكوا المهدود عن هديبري يومي أقضيه في اللهو واللعب واعشق الكسلا والليل أمضي في الشدو والطرب لا بتغيب هلال السعد دوم ترى بني عايف لا تدو مذكرا من فلا أن الذي سوك من الذي سواك من عالم يرى ويسمعك يا صاحبي انني ادرى بحالي والله يجزيك سلوى كوال البعيد عن هدي باهت لا تريد الدار ستفنى النار مولا وفار للذنب ستار تب منها والكبر والعهود انكسري قد اصحو من سكري في اخر عمري روه وكك اسمو نفسي يدافو قالك الف ربك يعفو عمرك يمضي فداك يا رب ودعني افرح وامرح اله والله والله من حلوه حالي يا بصفوتي هانيه للذاتي قضيها احذروا هواء قاهري يلقى تا دا لا يا يوسفين قوي ا قد فتى يا ساعي اعوانا انقذ يا قد غلاني ذنبي يا يا سادق نرجى ربنا لا ننام لا هي نجیبتي التوبه لي مثلي يا ابن عمها طبع سريع داني فما تدري بيا فلم ياحن اعاني حللت فيك منورايا بانت ان عمر في ظلم الكبرائر والخطايا بلا يا ليت لي لبيت صرخات الهدايا فيانى غمي عنا امن تنتقل الظه في الغور يا مهن يا سعد إن الله قد مسطب يدعو وباب التوبى مفتوح لمن نزلت قد ضاهو الهي قد اتى إلى رحابك مستجيرًا تقبل توبتي واغفر لي يا غفار الذنب الكبيرا تبت يا فرحتي وأدبرا وتقوتي أيًا أرجو سراتي ورقت من تريب فهم اايا صاحبي قد قست بالمقدور آه ذكرنا يا سامع دربنا والدار يعود ان جرى يعود هل لي انا اتصت قلبا قاسى اخوتي وفق من رفاتي حمدا يا ربنا فوفر لنا ذنبانا فوفر لنا علمنا وتنبت قلبا لنا تنبت الآن آه لا حمدا يا ربنا فوفر لنا ذنبانا وتنبت قلبا لنا شرقت يا سانو وجهك يا سانو والله لا بكى جنيل يا سانو يا مودل في بسجلي مولانا الله اليومان يا روحي ربي ويا راك والغي يا انسان शुकरी उन पप्पा